117. بهم بهم وقالوا لا تخف ولا تحزن 118. منجوك وأهلك إلا كانت من الغابرين 119. إنا على هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترطنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادا وتعود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين